وآخر ما حصل في اليمن الشقيق في مدينة حضرموت من اغتيال صاحب الفضيل الشيخ علي باوزير رحمة الله عليه قتل غيلة وهو ذاهب إلى صلاة العشاء طبعا هناك يعني محن وفتن ومعاسي تحصل على المسلمين في هذا الزمن زمن الفتن في معظم بلاد المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي معظم بلاد المسلمين ولكن الله عز وجل له حكمته في خلقه وأهل الإسلام وهم يعني يبتلون بمثل هذه هم على خير يعني من مات من العلماء ما نحزن لأنه مات لا مات وهو يؤدي رسالة الدعوة إلى الله ويقوم بعمل عظيم فهو يموت موت الشهداء وموت الأنبياء إن شاء الله وهو وارث للنبوة كثير يموتون يموتون في حوادث سير ويموتون في خمور ويموتون في فساد لهؤلاء الذين يحزن عليهم أما من يموت وهو شهيدا في سبيل الله أو عالما داعيا إلى الله فهذا أجله الذي كتبه الله عليه ونرجو له عند الله خيرا